الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والارض ولن يتخذ ولدا ولن يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تخذيرا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 لا يكون ولا يملكون لأمفسهم ضر و ولا نفع ولا يملكون لأمفسهم ضر و ولا وَلَا ولا يملكون موته ولا حياته ولا نصورة يملكون لأمفسهم ضر ولا نفعا ولا يذلكون موتا ولا حياة ولا نسورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا هذا الليل كن استوى وآنه وعليه دون وزورا، فقد جاءوا. وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتبها قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنه كان غفور رحيم. وقالوا ما لإذ trend щоan developer Qué���ций thj hazard 누리�rut seven interests after فَيَكُونَ go and see his tank In the knows the sablourij hands if he all أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَقُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وقالوا الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا وقالوا الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا أوضوا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 يا أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تحتها الأنهار ويجعل لك خفورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعكد ذلك من كذب بالساعة تعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لآت غيرا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانٌ ضِيقٌ مُخَلِّنِ دَعَوْهُنَّ أَلِكَ سُبُوَى لا تدع يوم طورا واحدا ودع طورا كثيرا. لا كثيرا قل أذالك خير أم جنة الخلد التي يوعد المستقون. قل أذالك كان لهم جزاء كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما كان على ربك وعدا مسؤول. عَدَمَ مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَمْنَا كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ من ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَفُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نذقه عَذَابًا كَبِيرًا وَمَن يقوله الذين كذبوا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمسون في الأسواق وما همسلنا قبلك من المرسلين إلا وَاجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان, ربك بصيرا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَوْلَاءٌ علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال المجين لا يرجون لك وأنا لولا هنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتورتوا كبيرا لَقَدْ سَمِعَ صَوْتَ رَبِّهِمْ يَنْقُصُهُمْ وَتَمُطُّ وُجُوهُهُمْ كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْظُورًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ يَوْمَ يَأْخُذُ نَحِيرًا دُحُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً من أفحام الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مخيلا وَلَوَمَا تَشَفَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ نُزْلًا وَلَوَمَا تَشَفَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ نُزْلًا الْمُلْكُ يَوْمَ الْحَقُّ الْرَّحْمَانُ يَقُولُ الرَّحْمَنُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ عَلَى يديه يقول يا قوم سمعوا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانًا خليلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاء لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ كَيْفَ اتَّخَذَ قَوْمِي هَذَا وكذلك جعلنا لكل نبي نذ و من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي نذ و من وكفى بربك وكفى بربك وقال الذين كفروا لولا ننزل عليه القرآن زملا وحيدة. وقال الذين كفروا لولا ننزل عليه القرآن زملا وحيدة. كذلك إن تبست به فؤادك ورتبناه كذلك نثبت فيه آدك ورتب له صلنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحسن وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحسن وأحسن تفسيرا.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 ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيره. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيره. فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بأياتنا فدم. فدمرناهم تدميرا فكل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم من ناس آية وقوم نوح لما كذبوا أغرقناهم وجعلناهم منا في آية وأعترنا للظالين عذابا أليما وأعترنا للظالين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرسل وقرونا بَيْنَ ذَلِكَ كثيرا وعادا وتمود وَكُلٌّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا كَذَبْنَا تَزْيِرَا وَكُلٌّ قَوْمِنَا لَهُ الْأَمْثَال وَكُلًّا كَذَبْنَا تَزْيِرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَوْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَغْرَسًا ولقد أَتَوْا عَلَى الْقَوْمِ الْقَوِيَّةِ الَّتِي أُنْصِرَتْ نَخْرُسُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ نُصُورَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يرونها لَا وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إِلَّا هُزُوًا أهذا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا الذي إن كاد لينضلنا عن آلهتنا لولا أن صبنا عليها إن كاد لينضلنا عن آلهتنا لولا أن صبنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. أرأيت من استخف إلهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَقِيلَ أَوَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَن أم تحسب أن أثرهم يسمعون, يسمعون أو يعقلون؟ أن أثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.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 ثم قبضناه إلينا قبض يسيرا. ثم قبضناه إلينا قبض يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباكاً وجعل النهار صورة. وهو الذي جعل لكم الليل لباساً. وَنَوْمَةً غَاسِمَ وَجَعَلَ النَّهَارَ شُعْرًا وَهُوَ الَّذِي أُوْسِعَ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي أُوْسِعَ الرياح, الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا وأنزلنا من السماء ماء فرورا لنحيي بي بلدة ميتا ونستيه مما خلقنا أنعاما وأماسيا كثيرا لنحي بلدة وَنُسِيَ بَعْضُهُمْ مَا خَلَقْنَا أَنَّمَا وَأَنَاسٍ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَغَّفْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّوْا فَأَبَى أَشْرُرُ النَّاسِ إلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَغَّفْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّوْا الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قوة نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قوة نذيرا فلا تطيع الكافرين وجهده به جهاد كبير فَأَرْسَلَكَ إِلَى الْقُرَىٰ وَجَاهِلُهُ فِيهِ هَٰذَا كَنُوءٌ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَآخَرُهُ ۖ فَحَمَّدَ الصَّنْجُدُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا وهو الذي مرج البحر هذا عز فراك وهذا هلف أجاد وجعل بينهما برزقا وحجرا محزورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو الذي من الباقي بشم بجعله نسبه وصه وكان ربك قدير وكان ربك قدير ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يضرب وكان الكافر على ربه ضيرا وكان الكافر على ربه ضيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيا وما إلا مبشرا ونذيرا قل ما قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبجح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبجح بحمده وكفاه بذنوب عباده خزيرا وكفاه بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم اثوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم اثوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْتَدْلُهُ وَحْمَانٍ قَالُوا وَمَا وَحْمَانُ أَنْسَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُكُوراً وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْتَدْلُهُ وَحْمَانٍ قَالُوا وَمَا وَحْمَانُ أَنْسَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ سَبَّحَ وَالَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا سَبَّحَ وَالَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ يَنْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْلَى وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم والذين يديسون لربهم ججزا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما عذابها كان ورعما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أم تَقُولُ لَنْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ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 يقال ذلك يلقى تما سباع له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا سباع له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عمل صالحا فولى فَإِنْ كَانُوا يُبَدِّلُونَ سَيّـئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَأَمِنَ وعمل عَمَلًا صَالِحًا صَادِقًا فَهُنَالِكَ يَكُنْ ذِكْرُ اللَّهِ سَيّـئَاتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ومن تاب وعاد نفور انسئ نم يتوب ثم انتبه والذين لا يشهدون الذور واذا مضوا باللومو كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا والذين يقولون ربنا هر لنا من أزواجنا وزرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هر لنا من أزواجنا وزرياتنا قوة أعين وجعلنا أولئك يجذون الغُفَت بما أصابه ويُلَفَّون فيها تحية وسلاما فاردين فيها أولئك يجذون الغُفَت بما أصابه ويُلَفَّون فيها تحية وسلاما وارزينه انها اسنت مستقرا ومقاما اسنت قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لقد كذبتم فسوف يكون لزاما